وَلَمْ آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار amma layunsurun duribat alayhimu dhillatu aynama thaqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u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 ليسوا سوا من أهل الكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ